يرون ولكن لا يشعون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا قال انؤمن كما امن السفهاء الا انهم سفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمراد رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جنات, جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ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 من بعد ميثاقه ويقفعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم القاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم, يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء ثم استوى الى السماء فسواهم سبع سماوات فسواهم سبع سماوات وهو بكل شيء عليم واذا قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه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 صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم امم بهم باسماء فلما اممهم باسماء قال, قال الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات الارض واعلم ما تعدون وما كنتم تكتمون واذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك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 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أردت وَأَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ عَهْدَكُمْ وَإِيَّايَ فَٱرْهَبُونْ وَءَامِنُوا بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَٱتَّقُونْ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتخفوا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون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 سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء للربكم عظيم واذا فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون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 يهبطون نصرا فانن لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله يكفرون بايات الله ويقتلون النبجين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدين ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصالحين من امنوا بالله من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم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 قالوا ادع لنا ربك يبجل لنا ما هي ان البقره شبه علينا واننا ان شاء الله له مهتدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض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 يَقُولُونَ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِن عِندِ اللَّهِ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً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 لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلاَءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ طَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ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 فَنَجْزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ 124-فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون 125-ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل 126-وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ دِمَالَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِم فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ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 لِئَسَمَ اشْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُم أَن يَكفُرُوا أَن يَكفُرُوا بِمَا أَنزَلَ الله بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ الله بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ الله لِنِعْمَتِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَذَٰلِكَ بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ 121-قل بئس, بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين 122-قل إن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 بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ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 141-مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله, كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون 142-واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 143-يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل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 ان تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواه السليل وذا كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا كفرا حسدا من عند انفسهم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 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَالُوا بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 ومن يكفر به فؤلاء هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين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 قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضربه الى عذاب النار ثم اضربه الى عذاب النار وبئس المصير واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا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 124-ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 125-إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 126-ووصى لها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني, يا بني إن الله اصطفى لكم الدين 127-ووصى لها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين 148- فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 149- أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعديه مالو نعبد الهك والاه اباك ابراهيم ابراهيم واسماعيل واسحاق الاهم واحدا الاهم واحدا ونحن له مسلمون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون 121-قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 122-قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم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 124-وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 125-صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون 126-قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم 127-قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم 119-وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون 110-أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا, كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله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 141- وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم 142- قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره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 إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم واخشوني ولاتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم منكم يكل عليكم اياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 124-فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكثرون 125-يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين 126-ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون 127-ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبل ونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا ان لله 121-إنا لله وإنا إليه راجعون 122-أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 123-إن الصفا والمروة من شعائر الله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 اولائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولائك توب عليهم فاولائك توب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولائك عليهم لعنه الله عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم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 يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسالين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا 113-والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 114-يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد للعبد والأنثى بالأنثى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 فَإِنْ خِفْتُمْ مِنْ نُسْجٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ, كتب عليكم الصيام كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام الاخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العده ولتكبر الله على ما هداكم ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب فإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ وَافْتَحُوا لِنِسَائِكُمْ هُنَّ رِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَمْ خُسَّكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ 129-فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أدموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد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 ان الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقفتموهم واخرجوه من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم من دال مسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 124-فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم 125-وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 126-الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص 124-فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 125-وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 126-وأتموا الحج والعمرة لله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 اُمَّا أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ رَبُّ الرَّحِيمِ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كذكركم آباءكم, كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا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 122-أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب 123-واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى 126- واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون 127- ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه, ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام 128- وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد 129- وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله اخلته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المآب ومن الناس من يشتري نفسه بضراء موضات الله والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه كافه ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فاذ سلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا ان الله عزيز حكيم هل ينفرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام في ظلال من الغمام والملائكه وقضى الامر والى الله ترجع الامور سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه 126- ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله, فإن الله شديد العقاب 127- زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب 128- ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب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 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أنفقتم, مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى, والأقربين واليتامى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ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 126- فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم, حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 127- إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله 128- إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَالِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ كَانَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ قُلْ فِيهِمَا مَنَافِعُ لِلنَّاسِ واسمه ما اكبر من نفعنا ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون دنيا والاخره ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح 148-ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم 149-ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 129-أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط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 129-فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين 120-ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم للذين يؤنون من نسائهم تربص اربعة اشهر فانفاء فان الله غفور رحيم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 129- وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم 120- الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان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 141-ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 142-فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما, فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظناه مِن فَنَّاءِ ان يقينا حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن فامسكوهن بمعروف او سرحهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا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 وَإِن أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْعِبُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِلَى سَلِمَتْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبه النساء او اكتمتم او اكتمتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهم ولكن ولكن لا تواعدوهم سرا الا ان تقولوا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 لا جناح عليكم ان قلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن او تفيضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ, وقد فرضتم لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما, مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ تَخَافُونَ أَن تَعُودُوا فَاعْفُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى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 ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلم ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط واليه ترجعون الم ترا الى الملائين بني اسرائيل مما بعد موسى من بعد موسى اذ قالوا لنبيهم اذ قالوا لنبيهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله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 124-فيه سكينة من ربكم وبقيه, وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 125-فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر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 قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وغلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين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 ولو شاء الله ثم قتل الذين من بعدهم من بعد الذين جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ثم قتلن ولكن الله يفعل ما يريد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 بما شاء وسعت مسيح السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يضمر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى 124-فقد استمسك بالعروة المثقالا فصام لها والله سميع عليم 125-الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 126-والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات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 انظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله اعلم ان الله على كل شيء قدير او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها 129-قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم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 اعلم ان الله على كل شيء قدير واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى قال بلى ولكن لي يطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فاصرهن اليك 129-ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز الحكيم 120-مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة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 117- ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 118- قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليل 119- يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَادَّرَكَهُ الصَّيْحَ لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ بَعْفَاءَ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَت 141-كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 142-يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من, طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض 143-كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من ندر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي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 129-الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبقه الشيطان من المس 120-ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا 121-وأحل الله البيع وحرم الربا 122-فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولائك اصحاب النار هم فيها خالدون ينحط الله الربا ويحب الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم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 فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَلَّا تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنا الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليهم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم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 122-والله على كل شيء قدير 123-آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 124-كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 125-لا نفرق بين أحد من رسله 126-وقالوا سمعنا وأطعنا كفراناك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا اسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصلا كما حملت